فَوَيْلٌ لِّكُلِّ فَجَّارٍ عَنِ الْعَاقِبَةِ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسلع الصم ولو كانوا لا يعقلون